في اخر درس لنا عن منزلة الرياضة وقلنا هي تمرين النفس على الإخلاص والصدق وقلنا أن تعويد النفس على قبول الإخلاص وعلى التخلق بخلق الصدق والإنصاف والعدل وقول الحق ولو على النفس هذا من الرياضة وقلنا أن هذه المنزلة على ثلاثة درجات الدرجة الأولى رياضة العامة وقلنا هي بتهذيب الأخلاق بالعلم وهي تعني أن الإنسان عليه أن لا يقول قولاً وأن لا يسلك مسلكاً وأن لا يفعل فعلاً إلا إذا علم مراد الله تعالى في هذا الفعل قبولاً ورداً وصلاحاً وفساداً ورضاً وسخطاً بمعنى إذا أراد المسلم أن يتحرك وأن يخطو خطوة عليه أن لا يخطو خطوة إلا إذا علم هل هذه الخطوة في مرضاة الله أم أنها ليست في مرضاةه وعليه أن لا يخطو خطوة بغير مرضاة الله وفي العبادات أن لا يتعبد عبادة دون أن يعلم من أين هي حتى يحافظ على رياضته يعني هذا هو الذي يجعل الإنسان مستقيم احيانا تظهر لك عبادة في شكلها في صورتها جميلة ولكنها ليست على الكتاب والسنة ومن ذلك المرجبين المرجبين الذين يصومون في رجب هل تعلم أن صيام رجب بتخصيص رجب من فعل أهل الجاهلية هذا في الإسلام ما موجود الشهور بعد رمضان التي خصها رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس التي خصها السودانيون التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمضان محرم وشعبان والتي خطها السودانيون رجب وكل الأحاديث الواردة في فضل رجب ليست ضعيفة لو كان ضعيفة يمكن أن نأخذ بها إما واهية وإما منكرة وإما موضوعة يعني ضعيفة ذاتة تخلص يعني, يعني تحسن هي ليست ضعيفة إما واهية وإما منكرة وإما موضوعة من كان له صوت يصومه كصوم الاثنين والخميس أو الثلاثه الأيام البيض ثم دخل رجب وصام باعتبار الاثنين والخميس وليس باعتبار رجب صومه صحيح موافق للسنة أما من تخير رجب وخصه بصيام ظنا أن فيه مزيد أجل ابتدع في دين الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاء دعا الناس إلى طعام في وقت الفطور فامسكوا فقال أولم يعجبكم طعامنا قالوا ممسكون صائمين سكت حشوت نبه قال شنو الأكيد وأي شيء صمتم قالوا صمنا رجب فاخذ الدره وضربهم حتى أكلوا دقاهم يوماً أكلوا ضرب الزول أكلوا أكلوا أكل فطرهم هل معقول عمر من خطاب ينهى عن طاعة هل هل معقول شخص صائم يا أخي يفطره ماذا قال قال أتريدون تعظيم رجب كما كان أهل الجاهلية يفعلون إذا استمعنا الرجب في الاسلام عندنا رمضان ولم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يمسك في القوي الضعيف ما له وماله عن ابن عباس في الصحيحين لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل شهرا بعد رمضان كشعبان وكان يصوم شعبان كله الا قليلا رواه البخاري ومسلم وعن ابي هريره في صحيح مسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وفي روايه شهر الله الاصل الذي تدعونه محرم فلا بد ان تقف على العلم ان تتعبد الله بعلم ومن عبد الله بجهل كما قال عمر بن عبد العزيز واخرجه مسلم في الصحيح من عبد الله بجهل لم يزدد من الله الا بعدا زي الناس الدجاؤه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم قلنا تصفيه الاعمال بالاخلاص وهذا يعني أن لا يشوب العمل رياء وأن يكون الباعث بهذا العمل مرضاق الله تعالى هذا تكلمنا عنه الأمر الثالث هذا ما تكلمنا عنه يبدأ الدرس من هنا توفير المعاملة توفير الحقوق في المعاملة وهذا توفير الحقوق في المعاملة لله حق وللبشر من الخلق حقوق أن تعطي كل ذي حق حقه موفورا وافرا هذا هو الرياض هذه الرياضة أن تعطي كل ذي حق شنو حقه بمعنى حق الله الاجلال والتعظيم والعبودية والتقرب والتذلل والخضوع والخشوع والثناء والتعظيم والتقديس والتاليه كل هذه حقوق الله وأكثر وحقوق العباد على مراتب فالوالد ليس كالصديق والجار ليس كالبعيد وذو الرحم ليس كالأجنبي فلكل الحقوق تأدية حقوق العباد حقوق الله وافرة وأداء حقوق العباد موفورة هو من الرياضة وهذه الدرجة الأولى الدرجة الثانية من درجات الرياضة يقول الدرجة الثانية حسم التفرق حسم التفرق وقطع الارتفات إلى المقام الذي جاوزه وإبقاء العلم يجري مجراه هذه الرياضة الخاصة رياضه العامة تهذيب العلم بالأخلاق عرفت وتوفير الحقوق ب المعامله وتصفية الاعمال بالاخلاص رياضه الخاصه حسم قلنا شنو التفرق التفرق يعني شنو يا اخوان كلنا يعيش هذا التفرق التفرق شتات الفكر وشعث القلب وتفرقه في اوديه الدنيا فالصلاه بلا خشوع والأذكار بلا حضور والعبادة بلا إقبال والإيمان بلا لذة ومتعة وحلاوة والتعظيم لله عز وجل ليس على درجته القلب قاسل واللسان غافل والعين جامدة والطبع غليظ ما الذي بقي بعد ذلك؟ يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى عند استيلاء الشهوة وتمكن الغفلة وغلبات الهوى ومقادة الطبع استلاء الشهوة معروفة الشهوة دي لما تركب للزول في راسه بيعرف إنها غرض وإنها بتهلكه وإنها بتودي النار وماشي فيها يعرف إن الشهوة دي فيها فضيحة يعمل والفضيحة تجد واحيانا ينسيه الشيطان الفضيحة لما يعمل لأنه إذا ذكر الفضيحة أثناء الشهوة طارت الشهوة وما وجد لها لذة فيعمى ولكن لما تجد الفضيحة يبدا بعد ذلك في تانيب وفي الانكسار وفي الذل في المجتمع وفي وفي وفي الى غير ذلك وتلك عقوبه عاجله يعاقب الله عز وجل بها فاستلاء الشهوه وتمكن الغفله الغفله مش ذو غافل ساكت غفله متمكنه مع غلبات الهوى الهوى غالب عليه مع مخاضه الطبيعي ماشي على حسب طبعه ما ماشي على حسب الدين ماشي مع الطبيع بتاعه وما ذلك غير طبعه للدين ذلك كن مع طبعه عند ذلك قال ابن القيم لا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك الأرض والسماوات أن تزولا فلس طالب بعد فضل شبه فحقيقة نحن بحاجة إلى حسب التفرق التفرق بمعنى السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يجيب عليه كل واحد منا أتشعرون أن قلبك مع الله حاضر وأن معاني الإيمان في فؤادك حيه وأنك تقبل على الله بكلياتك وأنك مستيقن الله على كل شيء قدير وأنك تشعر قربه وتحس في قلبك حبه هل تشعر بهذه المعاني حقيقة؟ والسؤال هل تحب الله؟ والإجابة نعم ولكن احيانا أنت تحب الولد أكثر من الله والدليل أنا أكلم الكلام في ابو شفعوا بنات أولاده المدرسة المصاريف اللبس ما بخلي لهم الحاجة الرسوم الأكل بالصباح مصاريف الفطور حريص جدا لكن ما بيسأل بيته يقول لها صليت ده أبو عليك الله ما يقول لا بيته أصل صليته ولا ما صليته ولد يبلغ ما بلغ ما بقول صليت ولا ما صليت، بالرغم من إنه قال الصلاة ذاته ما ذربوا له مروهم للصلاة لسبعين واضربوهم وضربهم عليها العجل ما يدردقو بتو ولا ولده في عشر سنوات إذا ما صلى أو ما صلت ليه لأنه بحبها أكتر من الله في الممارسة كده بحبها أكتر من الله في الواقع تقول له بتحب الله يقول لك أي أكتر من أي حاجة يقول لك أي المفسر شغال والحلقة الأخيرة يصلي صلاة العشاء على عجل ذكر ما أخر العشاء قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم أباؤكم وابناؤكم شوف دي واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها في ناس الاموال بيحبوها أكثر من الله في الممارسه الله ما دار المعامله دي لانها حرام هو بيعملها إذا فضل المال على الله سبحانه وتعالى واموال اقترفتموها تجاركم تغشون قساتها ومساكن ترضونها الاساسات والديكور والستائر الجايه من دبي ولا جايه من سولي به ومساكن ترضونها أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين بتحب الله ولا ذريتك يقولك الله دقهم عشان يصلوا ويستقيموا على أمر الله يا أخي في أبو بيقول بدت لازم تمشي الحفلة عشان مجّي نفسيات إلقي البيت ما ما مشي يا بيت يا مشي الحفلة مالك البس ألبس ألبس يمشي هل تتلبسه؟ هل يبسه؟ وهل بيت لا بس ما هو قول الله صلى الله شنو؟ ولا تقول لا ألبسه تلبس شنو؟ أبو بيحب الله وبنت تطلع قدام عينه من البيت لابس الضيء لا بيحب الله أم لا بيحب البيت؟ بحب الله ماذا؟ أصلاً شوف ابن القيم قال حب الله وحب غيره لا يتنعان في القلب فإذا دخل حب غير الله إلى القلب أخرج محبة الله وإذا دخلت محبة الله على الحقيقة وتمكنت أخرجت محبة غير الله وقف على ذلك فأين جمع قلوبنا بالكلية اخواننا جمع القلوب يعني شنوء انك في كل لحظه تكون حاضر بقلبك أن الله قديم تستشعر الأجر تطلب الثواب ترجو المعونة تطلب المدد تقبل على الله بصدق واخلاص تحس قربه وتشعر حبة قالت إمام أحمد المسافة بين العرش وبين العبد قصيرة دعوة صادقة من قلب صادق دي المسافه بين العرش وبين العبد يا الله وتدعو بأصدق يجيبك طوال دي المسافة المسافة عندهم تقاس بالدعوات فأين جمع قلوبنا لا بد من حسم التفرق وحسم التفرق بدون حضور كما قال القيم وماذا نعني بدون حضور شو بكره بكيف مهم بدون حضور بعض الناس لا يأتيه لا تأتيه جمعيه قلبه على الله الا في المستحبات فيضيع من اجهل الفرائض والواجبات بمعنى أزول يكون مندمج يذكر الله بالاندماج بينه وبين نفسه والصلاه تقام الصلاه شنو تقام الذكر ده فرض ولا نافله نافله والصلاة فرض ففي ناس ما يمشي الصلاه يقول لك كان قمت قلبي بتشتت وانا الحاره دي ما لقيت بالأخوي اخوي تعبت ايام من قدرتك اجمع قلبي على الله كبي لو قمت ثاني لحد ما ألقى الحالة دي بتعب ده لو قعد يكون تابع حدود نفسه واهواءه ولم يتابع الدين شوف بيقيم لا كلام عجيب خلاص قال من, كان من تجمع من تجمع قلبه مع الله بكلياته واقبل على الله شوف كان كيف واقيمت الصلاه المكتوبه قال لو كانت تحت العرش يقوم ويصلي فلا بد من جمعيه القلب على الله بدون شنو بدون حمود الامر الثاني قطع الالتفات الى المقام الذي جاوزه بمعنى انت اذا كنت مثلا شاك اذا شكرت هذا مقام من المقامات لا تلتفت إلى الشكر اشكرته اعتبر الشكر منك كأنه لم يكن لتتهم نفسك بالتقصير فتفعل مزيد شكر إذا صمت وقمت الليل فلا تلتفت لو قلت أنا قمت الليل هذا بيهول الليل تقول الناس ما قعد يقوم وهتراني حاجة قمنا، أحسن من الناس هذا بخليك ما تمش قدام أسكد نقيم أتى بقاعدة مهمة في السلوك والتربيه. ماذا قال قال السير إلى الله الالتفات فيه الى الوراء تاخر انت ماشي لالله لأ كان التفت لي ولا تاخر قال وليس في الطبيعه في الطبيعه يعني شنو في حركه الناس العاديه العربات ماشيه ولا ماشيه والبساط والطيارات الطبيعه وفي حركه القلب نحو الله ليس هنالك توقف اما تقدم واما تاخر والمتوقف يعتبر متاخر في الطبيعه وفي حركه القلب الى الله كيف في الطبيعه زلم ماسي بحري وقف جنب الطرمبه ده متقدم ولا متاخر متقدم ولا متاخر ما اتحرك واقف ما رجع لورا جاي من الكدر ووقف هنا متاخر ولا متقدم متاخر ليه لانه في ناس بكتار بيجوا وراه وبيمشوا الموقف قدامه هو واقف التوقف تاخر وفي الدين التوقف تاخر يعني في الدين ما في حاجات اسمها اليوم أنا ما اكتسبت أجر وما عملت حاجة اليوم اللي عليك دون أن تكسب فيه شيء أنت متأخر إلى الوراء وحركة القلب نحو الإيمان والصدق في نوع كل يوم بيزدان إيمان وفي نوع كل يوم ماشي لوراء بتاع معاصي كان بسكر بيجاء يشرب بنجو ويسكر بيجي يشرب بنجو ويسكر ويطعطه رويز ده ماشي لوراء في زول بيصلي بس صلواته الخمسة جا بجيدة نهائيا لا عنده قيام ليل، لا عنده صيام. ده متقدم ولا متأخر؟ ده متأخر. لأن مفروض كل يوم يكون عمل حاجة جديدة. يكون كل يوم على أجل، كل يوم على طاعة، كل يوم على استقامة، كل يوم على قربة إلى الله عز وجل. كل يوم على صدقه. كل يوم مرة يصدق، مرة يعمل، مرة يوميا حتى يلقى الله تعالى. هذا معنى قوله وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مش أجيب وعبد يعني تكون طوال شو وتكون عابد لله تعالى. طيب هذا معنى قطع الالتفات الى المقام الذي شنو جاوزه ليه احيانا يكون المقام الايماني قاطعا والعمل الصالح حاجبا عن الله بدل ما يفيدك ياخره تلتفت وتقف مع العمل الصالح الذي فعلته فلا تفعل المزيد صالحات فبذلك تاخرت وقطعك العمل الصالح وحجبك مقام الإيماني بدلا من أن يزيدك فصار المقام الايماني لبعض الناس قاطعا والعمل الصالح لبعض الناس حجابا واضح ألو ما واضح لذلك قال شنو قال قطع الانتفاة إلى المقام الذي جاوزه يعني حاجه فتها فعملتها عملتها ماتعي الله ماتعي ويعتبر نفسه زين ما عملتها عشان تعمل ثاني كان عينت لو ومجفتها عينت لا قل والله أنا تمام والله أنا أحسن زور إحنا بصلي كترا الصلاة وتكلم الناس والله نحن إحنا, إحنا زوالله تعب أن نتعب شريف في الدين والله نحن سوينا وسوينا وسوينا, وسوينا, وسوينا. ده بأشي ده انقفع خلاصه، ده انقفع تالي اللي قدام شير ما انقفع حتى دلت الانقطاع أن العمل صار مكدرا بعد أن كان لله خالصا وصار مشوبا بعد أن كان لله صافيا فربما يتكدر قبول العمل لأنه ربما قارنه غرور أو رياء أو إلى غير ذلك مما هو من حظوظ النفس عياذا بالله هذا معنى شنو؟ قطع الالتفات ثم إبقاء العلم يجري مجراه وده مهم جدا كرر العلم تالي لأنه قيد مهم يا اخواننا في حاجة جدا مهمة وسوف يذكرها ابن القيم في المنزلة التي بعد منزلة الرياضة والمنزلة التي بعد منزلة الرياضة هي منزلة السماع يتكلم من القيم على أن هناك أحوال تحصل للناس يعني في ذل مرات كده يشعر بشأنه إيمان ماله. يخونا نلعب الحزب الكلام ده. أولا أكثر ما نعانيه في عقلنا تقلب القلب وعدم استقراره نجد احيانا أن نصلي صلاة الآلة نتعبد عبادة الروتين لا نجد حلاوة الإيمان لا نذوق حلاوة العبادة لا نقم عن الله بكلياتنا إذا دعمناه القلوب شاردة وإذا سألناه الألسنة غافلة وإذا ذكرناه الذكر ليس حاضر بمعانيه إنما هي الفاظ على الألسنة مجردة كل هذه يعني معانيها وأحيانا نشعر بهمة عالية ونشاط منقطع النظير نحو العبادة وقيام الليل والصوم وأحيانا نقوم إلى المكتوبات والفرائض مجرجر أقدامنا كاننا نأتي كاننا نأتي عبءا ثقيلا من الأعباء ألا تحسونه في أنفسكم ألا تحسونه في أنفسكم ما به؟ بالحس كده طيب أحياناً تأتي حالة الإنسان يكون عبد عمل حاجة تأتيه حالة حالة من شنو؟ الحال هو درجة من درجات الصفاء بتكون انت ما شفت بنات كتار ما عينت لي حرام ما عملت كده تلعوا نفسك انكبت شنو؟ على درجة عالية من الصفاء سمعت قران كثير ده بجيب, شنو؟ بجيب الحالة الحاله الصفاء هذه الحالة تسمى الذوق يعني الذوقت حلاوه الايمان أول حال جمعية القلب على الله هذه حتى تبعد عن الحضور لابد بد أن يكون العلم حاكما عليها فلذلك يقرر ابن القيم قاعدة مهمة في التربية أن العلم حاكم على الذوق وعلى الحال والحال ليس بحاكم على العلم على العلم بالحال يعني شنو نشوف الشيء اللي بيرضى الله الله بيرضى الله في الشريعة فيه ولا ما فيه في داو دليل ولا ما على دليل ياخوان ممكن شخص يذكر الله ذكر بدعي واحد ممكن يكون شنو ذكر شنو بدعي ويحصل له من الوجد والله في ناس تلقاهم بيذكروا الرسول ما ذكر ذكر ده ويضربوا بالطبل ويذكروا ويذكر ويذكر يا من الزوج يتكلم برا راسه ويقع ويعمل ويدردد وفي ناس يرمي نط من شنه شجرة الشجره طواله الشجرة الشجره كده ويقولك دي حالة لكن حاله ما شرعيه لأن الرسول عملوها ونصح الصحابه عقلها يعني ينبغي ان يكون الكتاب والسنه حاكما على شنو على الذوق وعلى شنو هو بيستحسنها لا يقولك والله يعني الذوق كده كويسه بترفع الايمان وكده بترفع الايمان الرسول عملها لا الصحابه عملوها لا يا زلمه ما تضيع نفسك هذا الدك الى يديك إلى لذلك قال ابن القيم هنا بعض الناس من أرباب السلوك يذكر الله كثير ويعبد الله كثير عمل علم نهائيا حتى ظنك يقول لك العلم ده أكتب ورواه فلان واخرجه فلان وقالت المالكية وردت الشافعية واعترضت الحنابلة والراجح كذا والقواعد كذا ده لا يدخلنا الجنة ولا حاجة بس نحن يذكر الله يقول لك هذا العلم مهم في الطريق العلم مهم في نسبة أرباب الطريق إذا داري عبد الله ونفسه تجب صافية ويذهب ويجب من أهل الطريق الذين هم على درجة من الاستقامة وصفاء النفس والنية عليها أن يحكم شنو أن يحكم العلم والشرع الحنيف على الذوق وعلى شنو وعلى الحال وهذا كلام متين من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى طيب ثم قال رياضة خاصة الخاصة رياضة خاصة الخاصة بأعلى درجات الرياضة طبعًا. عند من؟ عند الهروي ولكن ليست عند ابن القيم أولها تجريد الشهود تجريد الشهود يعني الشهود شهودان اولا أن لا يشهد غير الله يعني إذا عمل الطاعه وتوفق ما يقول الناس عملوا لي وسهلوا لي يقول شنو؟ يقول الله فقني الله عمل لي الله سهل لي كده والناس بنمناسبة نسأل الله السلام والعافية الله ضمه ماشين على أصل الواحد تجاي جراته كلها تسهل يقول لك كيف؟ يقول لك والله بجتني واحد واسط قريب خدم نخدم سريده الله وين؟ الله ما طال إنه مركب التاني أها الحصلنا شلو؟ العملنا كده ولا ولدي ولا الله يجعل عقيم بنا لينا وسوى وعمل لينا الله وين أقول لأديش حيني الله وين يا زور. لا تشهد شكر الوسائق من الدين من لا يشكر الناس لا يشكر الله الرسول قال كده ولا تنسوا الفضل بإنكم الله يجعل أدي اي حق حقه ولكن أن يكون الحق الأول لله تقول أنه سخرني فلان الله يزاه عني خير ما شئ؟ لقد زول طيب الله سخروا لي إن شاء الله ربنا يتقبل منه ما ضليل ولا قام لي بالموضوع لكن بس من الأول فلان فلان الله دا ولا لا تشهد في في نعمك التي أنعم الله عليك غير الله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما معه شريك أصلا الله طيب ده شنو المعنى الأول لتجرسون المعنى الثاني أن ان يجرد الشهود من نفسه بمعنى ما يلتفت ما يشهد غير الله من البشر ولا يشهد نفسه إنه العمل ده ما يشهد إنه عمله بشنو بقوته ما يقول والله أنا ساسته مساصر وقفت في الصف وتعبت جبت بعرض جبيني وكذا الله ما رايز لك بجيب آه ما فيكم زل عنده عرض جبين جابوا كان عليك تبين الهدى سنة كافية تجيبه قال الله ما أرى لك قول ما تشهد نفسك يعني لا تشهد الناس تجرد شهود الناس وتجرد شهوده وإذا فعلت العمل الصالح اعتبر هذا توفيق من عند الله أن الله عانك. اخوانا شوف اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبغنك وبفضلك عما استواك هو, البي... هو البيكا فيك ما النفس وهذا معنى لطيف جدا من الرطيف هذا معنى تجريد شنو تجريد الشود قال والصعود إلى الجمع والصعود إلى شنو إلى الجمع وده كلام تجيب تجيل ركزوا معي الصعود إلى الجمع ده ركزوا معي كلا يبني القيم له هل هل انا أنا بشرح لكم بسيط وب... وب... وبديكم لو ده في ثلاث صفحات ده الصعود الى الجمع ده في ثلاثه صفحات انا بدي اقلب بالراحه في سطرين بس بس ركز معاي بتوفيق الله تعالى ما مني انا برضو سماه ما تقول انا فصيح انا ما فصيح الله بوفرني الله كان ماوفرني والله اللسان ده ما يقول اي كلام قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحد عقله من لساني يفقه قولي ده نبي قال كده نبي قال كده يكتب لما يطلع من يوم والجمعه وانا طالع بقول الكلام طوالع اقول لي يا الله رب يشرح لي صدري انا والله بلاء كلمه واحده او قدر اقوله رب يشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقه قولي فكان في فصاحه وبلاغه من ربنا وكان في تفهيم لكلامي للناس من ربنا وكان في خلل انا ما قدرت اوصل المعلومه فشوف الاشيده يقول شنو الصعود الى الدم الجمع جمعاني الجمع جمعان جمع في المفعولات وجمع في الصفات طيب ما معنى هذا الكلام الصعود الى الجمع تشعر ان العباد هؤلاء جميعا المتفرقون انساما واشكالا والوانا ولغات ولهجات وقبائع وفهوم وعقول واذواق المتباينون جميعا لا يفعلون شيء لا يريده الله وانهم لا يخرجون عن ارادته وما تشاءون إلا ان يشاء الله فان تشهد الجمعة بمعنى تشهد أن الأفعال التي يفعلها العباد مصدرها واحد فألهمها فجورها وشنو؟ وتقواها الموفق وعمر صالح من ربنا والمعمل صالح خذله الله وحرمه الله وما وفقه الله وليس الخلل والظلم من الله لانه لا يشبه الخير ولا يناسبه زي شارون دا حسن انفعزه صالح ها ولا جورجي بوش انفعزه صالح باقي ليك زي مجرم بيشبهه اجرام زي دا ف... الله يخزنه ينفعيده من منه بيخليه يعمل الكتل دا كله عشان بعدين من القيام ينجم ونجم شديد كله يجي يتعذب عذاب يتعرفي بعض الناس ربنا بهدوم والهدايه دي حق صرفي لله من يهدي الله فهو المفتد وما يضل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا فتشهد الصعود إلى الجمع أن الأفعال مصدرها واحد وهذا جمع في المفعولات أي في حكم الكون بتاع ربنا ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد وما تشاءون إلا شنو الله ما بيعي نزول عن المعصية لكن في ناس الله بيرفع إيدهم منهم ما بيعسمون ما بوفقون للخير لكن بيخلون مدون عقل مدون إرادتون مدون اختياراتون بيختاروا شنو بيختاروا شنو الشر والكفر والضلال عدل منه أن فيهم هم الشر في مفعولاته وليس في أفعاله سبحانه في مفعولاته يعني شنو البشر المديام الشر البشر ده سر وانا خير خير شر خير لكن البشر فينا كفار وفينا جاءوا شنو مؤمنين المؤمن الله وفقوا والكفار ما له خذلهم بأنه رفع يده عنهم فتركهم لأنفسهم فضلوا ولذلك لأن الضلان من أنفسهم سوف سوف يحاسبهم من اهتدى فإنما يهتد نفسه ومن ضل فإنما يضل شنو عليها ولا تجر وزارة وزر أخرى وما كنا معذبين بالعدل الإلهي حتى نبعث رسولا ظل بنفسه والإهتدى إهتدى منه بالله, بالله الله هداه وده الله ما وده المعصية لكن أبغى يهديه رفع يده منه كان ممكن يمشي هداه هداي قدامه والمعصية قدامه والإغاظة عنده إغاظة الحرة وعقله واختياره ما مجنون لأن المجنون في اللي استعمله يرفع عنه القلم ان خلق الانسان من نقطه امشاج نفتليه فجعلناه سميعا بصيرا ولانه جعل سميعا بصيرا قال انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا الباقي كفور كيف من الله ولا من نفسه ومن نفسه ومن اساء فشلو فعليها من نفسه مش كده الله بعدين بيعذب وعادي منه سبحانه لذلك هذا الصعود الى الجمع الاول الصعود إلى الجمع الثاني الصفات الهرى و شنو الهرى و ابن القيم اختلفوا. أنا أقول لك الهرى شنو و ذو القيم و شنو أو الصحيح شنو الهرى و بيرى إنه ما تعين لأسماء الله ولا صفاته بس تعين الله بس أسماءه دي و صفاته ما عندك فاشغلها لأنه يتفرق لأن الأسماء كثيرة والذات شنو واحدة الجمع في أن تكون مع الذات لا مع الصفات ابن القيم يرى العكس يرى أن الصفات كثيرة والأثناء عديدة لكنها دال على عظمته وبها يعرف الله وبها يوحد الله وبها يجد مع القلب على الله ولذلك لو كانت الصفات كثيرة جدا لذوات مختلفة كان هذا تفرق لكنها صفات لشنو فالرحمن هو الرحيم هو السميع هو العليم هو الغفور هو الجبار هو المنتقم هو الودود هو العزيز هو القهار هو التواب هو الملك هو القدوس فهذه الأسماء كلها لا تفرق القلب إنما شنو تجمع القلب على الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والراجح كلام منه كلام نقيب الخروي بيعتبر الصفات شيء والله شيء وابن القيم يعتبر الصفات هي صفات من هي صفات الله وفي النهايه تدلك وتقودك شنو الى الله سبحانه وتعالى ده خلاصه هذا شنو هذه الثلاث ده خلاصة الكلام ده طيب اخر شيء يقول رحمه الله تعالى رفض المعارضات وقطع المعاوضات رفض المعارضات المعارضات عن إشنه والقلب له معارضاته التي تناوشه وتقلل من إقباله على الله فمن أكبر المعارضات إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين طيب لكن المعارضات ما يعارض شهوده الجمع وما يحسم التفرق يعني في شيء بيحثم التفرق كويس وبيخليك مجموع القلب اي شيء بيعارض هذا الكلام معناه شنو أرفضه مثل الولد المال الزوجه دي كلها معارضات الله قال كده انما اموالكم واولادكم فتنه معارضات لكن الصحيح كما قال ابن القيم ابن القيم سابقا فاد الهرب فائده شديده جدا ماذا ابن القيم قال لا بد ان يؤخذ الشرع في ذلك فذريه معارضات وجعلها الله للانبياء والازواج معارضات وتزوج الانبياء يعني دول ما يقول انا ما داير معارضات لا ذريه لا ولد لا مره اكيد انا بس ادنب كده اجنب في جامع اسبحه الله المره بتجنني وبتقول لي بعدين المصاريف واشوفها بعدين بتعبوني وبيخلوني اشيل هم وده كله بعيدني عن الله فعلا ده بعيدك عن الله لكن تاكله إك ذاته اجر انت لا اجر ولا معصيه كما تريد تذكر بقلب خاشع اذا جلست في رزق العباد اولاد الدين بريه صالح الله بدك اجر برضه ولو تركت الذريه والزواج و و و وعملت رهبانيه تكون قد ابتدعت في الدين وابتعدت عن الله وانت تظن انك قد, قد اجتمع قلبك على الله تعالى بمعنى انك قاعد بتذكر الله ما في اي هب ضاع عندك هم بس تذكر, تذكر, تذكر, تذكر هم ما لا مرض يقول لك دقيق لا ولد يقول لك المصاريف لا يقول لك الغسيل لا يقول لك لا يقول لك الصابون لا يقول لك ها بس قاعد سبحان الله سبحان الله في داير قرب مع الله تحس نفسك انت قريب من الله كيف في بعيد من الله لانك خالفت اوامر الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه شنو؟ النشو النشور ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسنك كما احسن الله إليك المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك أتوابا وخير أمل فلذلك شوف الكلام ده مهم جدا رفض شنو؟ المعارضات الرفض الثاني للمعارضات ما, ما يعارض إرادته من الإرادات يا أخوانا ترفض اي شيء الله داير شيء وفي معارضات لاراده الله اي, إرادة أي شيء تريد ان تطيع الله عز وجل به اذا دخل عليك شيء يريد ان يخطأ عليك لا تلتفت اليه وامض اراده الله تعالى وما يريد الله بمعنى ما يعارض ارادته من الارادات وما يعارض مراد الله من المرادات الله داير حاجه والنفس دائرة حاجة ثانية امدش مراد الله على مراد نفسك الله دايرك شوف أكلمه الله دايرك تتعافى مع الزون المخاصم لكن نفسك بقولك لك ذلة هنا بجرة المعارضات المعارضات شنو الله قال لك والكارضمين الغيظ والعافين عن الناس والله قال لك فليعفو وليصفح وعلا تحبون أن يغفر الله لهم والله قال لك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن الله قال لك كده خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين ونفسك قال لك شنو كان مشيت بيقول جاني منكسر بيطلع ليك في راسي بيحتقرني ثاني لكن بيزلنا أنا ما غلطان عليه بعد كل مرة بيعمل لي وكيف لكن هنا تعارضت إرادتان إرادة الله لك أن تعفو وإرادة نفسك أن لا تعفو هتاخذ يا تا شوف انت خصومتك ليه اشخاتر نفسك ولا نصرا لدين الله كان اشخاتر نفسك تقطع وترفض هذه المعارضات وتقدم مراد الله الذي هو العفو على مراد نفسك الذي هو عزة النفس والخصومة اما اذا الدين الحف في الله والبغض في الله من اوثق عرى الايمان لكن في ناس أصطن الحفدة بالمزاج أيوة يقول لك أنا بكره لوجه الله تقول له تعال ما له لشنو يقول لك والله مما شفتك كذلك قلبي أباه دالي وجه الله بالمناسبة خير يعني البغض لأول مرة ولأول نظرة دليل الله دليل الله باقي دليل دالي الله للشيطان والهوى اعوذ بالله فلذلك هذا رفض شنو المعارضات أخيرا قطع المعاوضات وقطع المعاوضات باب كبير جدا وهذا مفهوم منتشر بين من الناس يقول لك لا نعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره كويس ولكن شنو ولكن في حب فيه هذا ما اراده الهروي ولكنه يحتاج الى تحقيق كما قال ابن القيم تعال شوف ابن القيم اخواننا العلم بالكتاب والسنة مفيد جدا في المسائل دي. إذا قلنا شنو؟ قال لو أراد أن الله بكماله مستحق للعبادة، لكان هذا كلاما مستقيما. الله كان ما عنده جنة، لعظمته يستحق شنو؟ العبادة. ولو ما عنده نار، يستحق العبادة. لكن تجريد النفوس من طلب المعاوضة. تنبل للمحال للمحال ليه لان النفوس في دنياها وفي اخراها مجبورة على العمل بعوض لا بد يكون في عوض زوجي يشتغل هنا في ركب الصباط دي مجان لو كنت أنا مجانا تعالوا مجانا شهر مرة يجيك مره ما يجيك بيمشي في الشغل فوق وش لما تقول له بالقروش بيحب يتعلم خايف زوج جاء لله برضه بعوض ليه يعني لا يفعل شيء إلا الأجر وإلا كل طاعة. لماذا تصلي؟ تريد رضا الله وتريد من خلف الصلاة جنوب اجرا فإلغاء الأجر والمعاوضة بالكلية باطل ليه؟ الأنبياء مش أعلى الناس قالوا قال الله عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا. رغبا ورهبا رغبا رغبا في الجنه ورهبا في المشروع وكانوا لنا خاشعين واريدين حيكون احسن من الانبياء إذ يقول ما عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك هذا كلام ما صحيح هذا في سوء ادب المساله ما صحيح يا اخواننا زور قام الليل ربنا ذكر الناس قاموا الليل في القران باقلك درجة عاليه ولا والعادية عالية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم شنو خوفا من شنو وطمعا في شنو في جنته وطمع ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى وكان يستعيد من النار ويسأل الله الجنة صلى الله عليه وسلم وهو من هو في مقامات الإيمان عرفت بل ابن الخير غشم يقول طلب المعاوضة ليس عيبا ولكن العيب أن تكون المعاوضة ليس ذات قيمة ده العيب كويس يعني زول اشتغل شغل كبير جدا وشالله له حاجة بسيطة ده عيب تأخذ على قدر شنو على قدر الشغل بتاعك ظهر مختلف في السعوديه عشرين سنة يوم اللي راجع تجي شأل له الفر يا بي شنو ده فيه ها العوض شنو يعني بسيط العوض ده ممكن يعابح وانا ما في الشي هذا عيب لكن أتظن أن من طلب الجنة عوضا أفي طلبه عيب أفي عوضه عيب ثم الجنة ليست مطعومات ومشروبات وملبوسات فقط ففي الجنة رضى الله ولقياه والنظر إليه أليس هذا بعوض كبير طيب من طلب هذا العوض أيكون معيبا يكون مذموما لا لذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ حولها مدنب سليم الأنصاري قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ كثيرا ده المعاوضات والشريح وما كان كل ما عندك هو شغلة أسأل الله الجنة وأستعيد به من النار قال أنا ومعاذ حولها ندندن هذا كله الزوال يستعيد من النار يخشها الجنة هذا الدين كله يجي يقول لي لا تسأل الله الجنة ولا تستعيده من النار إذا أريد بأن الله يعني كان هناك خطاب يقول عن صهيب شنو يقول صهيب صحيب لو لم تكن جنة ولو لم تكن نار لعبد الله صحيب الرومي مش معناها ما بي الجنة وبقى. في زول يترفع على الجنة كده يريد أن يترفع على الجنة إذا كان الرسول عليه الصلاة يقول إذا أسألتم الله فاسأله الفرد وسنعلم ويقول سن الله لي الوسيلة كيف؟ إذا كان يصلهم كده يجي الزول يقول لك لا, لا لا ما دار الجنة ما دار الجنة ياخذ نعمة هذه جنة عظيمه فيها ما فيها من النعيم والسعاده الابديه السرمديه طيب هذا معنى شنو قطع شنو قطع المعاوضات والذي نثبته هنا ان ان الاعواض تتباين الاعواض ما بكيت باين اخواننا في الدنيا في ذول بياخذ 100 الف في الحكومه وزول ياخذ خمسمئه ألف وزول ياخذ مليون العوام مختلفه ولا مختلفه ها مختلفه فالعوض ما عيب بل جبل الله القلوب على الحركه بالعوض ورديني في زول بيتحرك لها بحاجه بدون اي هدف يكون ما نصحي مشيت مشوار يكون عندك حيه في راسي تحصل حاجه كم لقيت البروج والثناء الجميل كم مشيت ختتت في الكشف ده في بيت الفكر ولا ختد فيك ختد فيك ختد في العلم ختاده مش طلعت اقول من جيبه عندك حي في رسين طيب لذلك هو يقول ان الاعواق متباينه فاذا طلبت الجنه واستعثت من النار لم تكن هذه اعواق قليله ولا معيبه ولا مذمومه ومن ذمها فقد ذم الانبياء والرسل عليهم صلوات الله اجمعين ثم ختم رحمه الله تعالى قائلا قطع القطع المعاوضات قد يريد بها الشيخ الشيخ منه الهرم قد يريد بها الشيخ أن تشهد أن ما أعطاك الله من شيء لم يعطيك إياه معاوضة يا إخوانك إذا حس تأمل الله دكم شنو؟ أي شيء دايرنه الله دانا له أول حاجة أجسادنا معافية الحمد لله رب العالمين لا سرطانات ولا ولا ولا الحمد لله صح مزوجين والله اداك ذريه ما طلعت عقيم حتى لو اداك بنات كويس ما حصل لك من العقم وقوه الدكاتره في الناس فيكم ناس عندهم اموال عندهم عربات ساكن في مركه ما في ايجار كل مره يجيك بتاع الاجار يدلك لك اتأخر الايجار يا ويجي خبطك الباب ويقفلك في حلقك تا دا شرطه دار شنو كساك ماكر شاري كويس مصلي ومهتدي الى الاسلام وفتحضر الدروس والمحاضرات ده شنو في ناس في السينما وناس ضيعوا في زمنهم كويس وناس مع الفضائيات انت الله هداك وجعش في الجامع اخواننا اي شيء ذاك لو الله وريني انتديت الله شنو ده عوض من الله يعني الله ذاك له عشان انتديته حاجه ها الكفار الله الله بدون أن نعمل في الفو الكفار ذا من ممنود الدنيا سجل مؤمن وجنة سجن جنة كاثر قول ف... ف... فسبحان الله ما أعطاك الله من شيء لم يعطيك إياه معوضا إنما أعطاك إياه تفضلا وإحسانا أيو سبحانه وتعالى ثم لا يرجو منك عوضا وهذا الله يعني بعد ما انت تبتدي في الكشف عشان اتدوك شنو تدوق أكثر منه صح ولا ما صح فنهتم يعني الحمد لله المنزل انتهت لم يعطك لعوض يرجوه منك كما عطاء العبيد للعبيد وإن كان في بعض العبيد بيكرم طيب في بعض العبيد بيعطي بعض العبيد صح لكن ما بديهوا نشأ منهم من عوض دائم من دائما من منو ها من الله في ناس بدو المساكين بيقول ده لأجل ولا بيعارف سووزات بيكون شافه مرة واحدة ودائما بصدقة بصدقه أخفىها حتى لا تعلم شماله ما انفقت شنو أدى لمنه أدى ل الله إذا كان بعض البشر بدي بدون طلب عوض الله بدي كيف من باب أولى أنه يعطي بدون شنو بدون عوض نواصل الدرس القادم أسأل الله تعالى أن يفتقنا وأن ما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصلنا القاطئة الكاجبة إلى البر والتقوى ويتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يهينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعطيان وإجعلنا وإياكم من الراشدين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم